بوك تو سدن وسبعون تسعة وسبعون خيدا الصفات اثنين الصفات اثنين, اثنين. ما منصبه أنا ألبس ثوباً أزرق. أنا لابس ثوباً أزرق. Mamnasobie أنا ألبس ثوباً أحمر. أنا لابس ثوباً أحمر. Mamnasobie أنا ألبس ثوباً أخضر. أنا لابس ثوباً أخضر. Koupím černou tašku. Sezteri šantata yad sauda. Se esteri yad sauda. Koupím hnědou tašku. Sehteri šantata yad bunia. Se eshteri Koupím bílou tašku. Sešteri šantata yad bajda. Sa šantat yad bayda'a Potřebuji nové auto Ahtaj li sayyarat jadida Ahtaj li sayyara jadida Potřebují rychlé auto Ahtaj li sayyarat seriá. Ahtaj li sayyara seriá. Potřebuji pohodlné auto أحتاج لسيارة مريحة. أحتاج لسيارة مريحة. там нахоре бидали нека هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. <تصفيق> هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. там <تصفيق> нахоре هناك Fouk taskunu imra semina. Hunák fauxk taskun imra semina. Tam nahoře bydlí nějaká zvěra žena. Hunék taht taskunu imra fudulia. Hunák tahat taskun imra fudulia. Naši hosté byli milí. Du كانوا أُناسًا لطفاء ضيوفنا كانوا ناس لطفاء наші hosté byli zdvořilí lidé دووفنا كانوا مهذبين ضيوفنا كانوا ناس مهذبين наші كانوا أُناسًا مهمين ضيوفنا كانوا ناس مهمين. لدي أطفال محبوبون. لدي أطفال محبوبون. ale mi لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. لكن الجيران. لديهم أطفال وقحون هل أطفالكم مؤدبون هل مؤدبون